هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَدِينُ الْحَقِّ لَئِنْ أَظْهَرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الذين آمنوا هل أذلكم على تجارة مَا آتَاكَ رَبُّكَ مِنْ كِتَابٍ فَاقْرَأْ فِيهِ وَقُمْ بِالصَّلَاةِ وَآتِ الزَّكَاةَ وَاكْسِ الْحَسَنَةَ لِنَفْسِكَ وَلِوَالِدَيْكَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَكُنْ عَلَيْهِمْ بَغِيًّا وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا كَرِيمًا إِنَّ رَبَّكَ تحتها ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوج العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَآمَنَ الطَّائِفَةٌ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرُوا ضَائِفَة فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ